بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء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 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيْنَا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعْلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِذٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَنَّ السَّمَاءِ مِن مُشَرَاهُ وَمِن مُشَجَرون فِي تُسفون فِي ذَلِكَ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 129. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما قريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 124. الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 125. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 126. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 يَسْرُونَ وَمَا يُنْزِلُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا هَذَا سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ 119. فلا ساء ما يزرون 110. قد متر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ليخزيهم. ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاه المرسل فَالْقَوْمُ سَلَمًا مَا كُنَّا نَعْنُو مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ, فدخلوا أبواب جهنم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 لا تعادل يدخلون تجري من تحتها الانهار المتقين الذين توفوا yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata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 نَحْنُ وَلَا آبَاءَ لَنَا وَلَا حَرَّاً مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَوْ قَذَفْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ثَنَا بُذُ مَاهَ وَجْتَنِ مُطْفُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّت عَلَيْهِ ضَلَالَة فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 wa bayyana lahum alladhi ikhtalafuna fihi wa liy'lamal ladhin kafaroo annahum kanu kadhibin inna والذين جاؤوا في الله بعد ما ظلموا لنبوأن أنهم في الدنيا حسرة ولا كانوا يعلمون الذين olerant tan Uhhis pat gerų, ir vžlyti, už kurie settingogų hireę ir dalfrūdo. Ši vėliau dar visi?? Vėliau افا من الذين مكروا السيئات ان يغسل الله بهم الارض او ياتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم ملاك Yarau khur wa rahim aw lam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya dhilaluhu 'anil yamin wash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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تُنْفِقُونَ وَمَا بِنِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْبُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة قَنيمون ويجعلون لله ما يكرهون وتنصف الانستهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الالهما من بيلين فزين له الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى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 نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا anna bitattakhidhoona minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan li qaumin yaqiloon wa awha 109. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرام مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيلٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَكُمْ أَمَّن الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَزْقٍ مَّا لَهَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِعَامَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ azwajakum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ بِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ على شيء وَمَنْ وَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء wa huwa kullu 'ala maulahi ayna ma yuwajjihu la ya'ti bi samawati وَمَا أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا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 وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ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 قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَمُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نجوم من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يوم اذن وضل عنهم ما كانوا فَرَوْضُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله زِدْنَاهُمْ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَؤُلَاءِ Wanassan ali can kita batibiyan alinkuli shaykhao wa rahmateu abushali muslim inamobila di wallih sani waita idilu puba والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و اوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا اللاتين نقضت عهدهم من بعد قوه انكثا تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يضلوكم الله به ولا لكم يوم ال يَا مَتَى مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَوْ بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ وَلَا تَشْتَرُوا عِندَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا كَرين او مثا وهو مؤمن فلا نحيينه حيا طيبا ولا نجزينهم اجره باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له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 ma ya'allimuhu bashar lisaanul ladhi yulqiduna ilayhi a'jami wa hadha lisaanun arabiyyun la bi ayati Allahi wa ula'ika hum alkazibun man kafara billahi min ba'di imanihi wa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 الله اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم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 كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رودا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول الذبون فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم ما وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ الضُّرَّ غَيْرَ بَاظٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَامُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا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 119. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون 110. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون